fall وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْبَيْنِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادٍ الصفاء الله خير أما يشركون أما خلق سم وَكِ وَد أَغوقأَ زَلَلَكُم مِ السَّمائم أَم فَأَم فَ الن فيه فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها بل هم قوم يحددون أم من جعل الأرض اِلَٰهُهُم قَالَ إِذَا دَعَاهُ شَفَصُوا أَوْ لما تذكرون أمن يهديكم في علمات بر والبحر а ина